لا جمال جمال الروح عذر الإيمان منه ينساب مزقوع مبر منه يفوح زين البنت لا بالحجاب فيه العفة حسن السيرة فيه الحشمة والوطار Sorafa, dil İslam azناق şiâ. Ahlâkın والحجاب نساء النبي كنا مثل جاء ذكره في الكتاب أحلى شمل جمال الروح عذر الإيمان منا ينساب نسكو عنبر منه يفوح أنتي بالحجاب، كوني رمزًا كوني شعار، أخترت هذه دوب الإسلام، بالحجاب وفي يرضى عنك خير الأهل، أحلا جمال جمال. الروح. Men men neyin saf? Mesbu ambar men neyi bu? Zin elbenti la للإسلام ازداق وشعار أحلى جمال جمال الروح عبر الإيمان منه ينساب مزقوع مضر منه يفوح زين البنت الله بالحجاب إلا بالصدر والحجاب نساء النبي كنا مثل جاء ذكره في الكتاب أحلى شمل جمال الروح عذر الإيمان منه ينساب بالحجاب هو يرمز ثوب بالحجاب خير